يجدلونك فيِي الحَِّ بعد مَا تَبَْيَنَكَ أن ماَا يُساَقون إلىى المَوْوتِ وَمْ يظون وَإِذ يَعيدكُم الضَّو إدَ الطون إفَتَيْنِ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 من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وَيُونَززِلُ عَلَْكُم مِنَ السَّمائمَا أَلّقَهِرَكُمْ بِ وَيُذهِبَعَكُم وَيُذْهِبَ عَكُمْ ويذهب رِجزَ الشَّيقان وَل يَرُِّقَ عَلَ قُلُوا بِكُمْ وَيُزَّتَ بِه الأأَفدَ إِذ يوحِ رَبّكَ إلَىمَلائِكَةِ أَن مكمُم فَتَبّ الذيينَ آموا فتَبّ الذيينَ آمعملوا سَأُط ف قُوب الذيين كَفَ الوعبَ فَضب فَف الأعناتِ وَظب منِنم كل بَن ذك بأَ شَ الله وَرسول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 ومن يولهم يومئذ دبروا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بناء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين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 إن شر التواب عند الله الصم الفكم الذين لا يعتلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وَلَوْ أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرزقكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّنِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ اِن كَانَ آذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِلاَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 ذ ق الععَذاابَ بِمَا كُُم تَكفُرون إِ الذيينَ كَفَيون بِقُونَ أَمو لَم لَصُدّ عَن سَبل فسَي بقُونَهاَا ثَُّ تَكون عَلَم حَصرَةً ثمُ يُلَبُون والَّذينَ كَفرَروا إ جَه يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جحنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن وإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذين القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 وإذ يريكموهم إذ الذقيتم في أعينكم قليلا ويقدلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول الْمُنَافِقُونَ والذين فِي قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 حتىَ يُغَّرُ مَا بِأَبُوسم وَأََّ الله سَمِيع عَالم يَدَأْ بآالِ فعَعونَ والَّذينَ مِنْ قَذهِم يَزذَّبُ بِآياتاتِ رَبّهِم فَأَهلَتْنَون بِذُنُ بِهِمْ وَأَغْرَبّنَا آلَفِرعون وَكُلّ كَوا ظَالِمين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 فإَِّا تَسْقَفًا َّوم فِي الحَربِ فَشَدّْدِ بِهَِّا خَلْفَهُم عََّمْ يَزكَّمُون وَإَِّا تَخَفََّ مِنْ قَوْمٍِ خِييَلَكًَ فَ بِذذ لَيْلِ عَ سَوى إَِّ الله لَا يُحِبُّ الْ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 نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على التتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم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 والذينَ آوَ وَنَصَرؤُول إِكَ بَعْظُم أَلي أُبَ والذينَ آمنوا وَلَمْ يهَادُ مَا لَكُّم وَل يَتهِم مِ شَيْكٍ حتىَ يُهَاد وَإِن تَع صَروكُم فيِيّين فَلَكُ نَص إِلَّا على قَوْمِ بَيْنَكُم وَبَينَ مثاقَ واللهَّ بِماَا تَعمللونَ بَصير والَّذينَ كَفَروا بَعضُهُم أَْلُ بَعْ